ألا وهي أمه، فإن أم سفيان هي التي ربته وهي التي علمته، وما هي بأول أم فعلت ذلك وأهدت للأمة إماما كبيرا، صار أسوة وصارت طريقته مذهبا ومنهجا، فالامام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. امام اهل الشام ربته امه ايضا والامام البخاري حتى هذه اللحظة التي اتكلم فيها وانا قلبي مفعم بالاسى لا زالت محنتنا هي محدة المرأة المسلمة انها تركت ظهرنا للعدو فاغتالنا غدرا وغيله ودور المرأة في بناء الرجال محوري جدا حتى أنا أذكر الآن حديثا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقتلوا أولادكم سرا وكان قد نهى عن نكاح, عن نكاح الغيل ومعناه أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل نهى عن رضاع الغيل وقال لا تقتلوا أولادكم سرا لي لأن اللبن لبن الأم وهي حامل يكون خفيفا لا يكون مغذيا للولد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الضعف يدرك الفارس على فرسه فيدعثره ادي معنى لا تقتلوا اولادكم سرا سرا اي بطريقه لا يعرفها أحد لا يعرف أحد من الجاني صوره هذا القتل ان يكون ف ولا تقوم الشجرة إلا على جذر ضارب في الأرض فهم يعلمون أعداؤنا يعلمون أن صلاح أي مجتمع بصلاح نسائه أولا والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فتنة التي تذهب بعقل الرجل وتصيره صبيا وهو الذي يضرب بعقله المثل في الدنيا تجعله صبيا يفقد عقله ويتنازل عن عرشه هي المراه وطبعا تذكرون قصة يوسف عليه السلام الذي انجاز لاحد أن يعتصم من الفاحشة بنبله ونسبه وعراقه محتده وطهر مضجعه لكان يوسف عليه السلام، فهو كما قال صلى الله عليه وسلم هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وإن المرأة ملهاش قيمة وإن المجتمع ظالم المرأة والدين ظلم المرأة إلى آخر هذا الكلام الذي من طالع وثائق التاريخ التي لا تكذب حتى من أقلام هؤلاء ويقرأ الردود التي كتبها أهل العلم آنذاك وأهل الإصلاح لكنهم غلبوا بسبب هذه الهجمة الشرسة وكان الأمر معدل له إعدادا كاملا ودقيقا أيضا بدأت المرأة تدور على المكاسب ووراءها مجموعة من المقاتلين الذين يقاتلون الولد خلاص يا ابني على بركة الله الولد يطلع يوض بالولد وهم عادين يعيطه في البيت على فراق هذا الولد يطلع الولد يسافر أبوه يقول لي ابني مع السلام أنا مش شوق في مستقبلك الولد كده يحاول يقول له لا أنا خلاص مش سافر يقول له لازم تسافر عادت الأباء والأمهات يأتون على رغباتهم الشخصية ويأتون على أحلامه وأمالهم علشان أولادهم ينجحوا في الحياة وما يجيش أولاد في, في يوم من الأيام أنا كنت أبقى ناجح لولا أبوي هو الذي عطلني أو أمي التي عطلت ويطلع الولد عهدي لا يلوي على شيء يرمي القصة ظهر ويطلع يعني يسير في بلاد الله عز وجل القسوة دي أحد أسبابها القصة دي. هناك شيء آخر مما وطأ للفواحش والانحرافات والكمال وهذا الكلام وهو الاختلاط في العمل يا لها من أمة في زي حرة هذا هو الذي يطلق على المرأة العاملة الآن هي أمة في زي حرة تاتمر بأمر مديرها لا تستطيع أن تخالف له امرا وتعمل رغما عن أنفها وإذا أمرها بما لا تطيق فيجب عليها أن تعمل في الوقت الذي إذا رجعت إلى بيتها إنما تستأسد على زوجها. كسر كلام.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 الكلام به في الدنيا والآخرة ويرفع صاحبه في الدنيا والآخرة هو علم الشرح وأنا لا أدعو الناس جميعا أن يكونوا فقهاء بهذا الكلام عشان مش عايز حد يفهم غلط وقول لك أصلا شوف عايزين يرجعون للقرون الوسطى كلنا نسيب الطب والهندسة والتكنولوجيا والمريخ والبتاع والمجرة وال... ها والعالم بيتقدم واحنا لسه دول بيدعونا الابل الإبل العقيمه العقيمة هم مشغلين فيها الآن لا أقول علم الشرع أي علم مراقبة الله عز وجل العلم الذي تقوم به العبادة هو أي فساد في أي مصلحة من مصالح المسلمين الآن في أي وزارة من الوزارات في أي مكان من الأماكن هو ايه سببه سببه قلة الضمير سببه الفساد الذي يضرب أطنابه سببه عدم مراقبة الله عز وجل اللصوص الذين يسرقون الذين يمدون أيديهم ويأخذون الرشاوة كلهم لا يتقون الله عز وجل إنما إذا اتقوا ربهم تبارك وتعالى أصلحوا المكان الذي فيه هو العلم الذي أقصده ولا يكون هذا إلا عن طريق الوحي قرآنا وسنة لأن المرأة لا يصلح. إلا بما أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم من الوحي المنزل أو من السنة التي هي بيان القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد خيرا يفقهه في الدين ادي معنى الكلام طبعا جذور رأى هي يالحساب في الاخره واذا كنت في المرج فسير حيث شئت. طالما ان الذي يسيرك هواك يسيرك هواك خلاص تحر عايز تمشي يمين عايز تمشي شمال عايز تعود عايز تقوم ما فيش حد حكمك سير حيث شئت. وان استطعت الا تحك رأسك إلا بأثر فسعد إلا بأثر أي إلا بدليل زي ما احنا بنقول بيجي بيجي مع الشغل يأخذ عافيته مع العمل ولذلك أنا الشيء الذي لاحظته أن الملتزمين في البيوت غير الملتزمة التزامهم أقوى من الأولاد الذين نشأوا في بيئة الملتزم إلا ما شاء الله الأولاد الذين يقاتلون يعني مثلا أحيانا لما كنت أدعو إلى التخصص وان طلبه العلم يهتم بالتخصص وكنت أسميهم رجال العمليات الخاصة أو رجال الكوماندوز بالتعبير الدارج اللي هو انك لما تروح مهمة لازم تعملها ما فيش حاجة اسمها رحت وما قدرتش ده أنت كده تقعد في بيتك لا رجال العمليات الخاصة دول من طراز النفيس ادعاه شغلان لازم يخلصها او يموت هناك بس ما يجيش يقول لي ما قدرتش تقول من عتاوله كبار ده اقل واحد لما يشخشخ تجيبه كده الفتكة اللي تجيبه واخد له مئة مليون ده الفكه اللي واخدها لكن عشان اللحية تمثل الدين والدين يمثل المثال الناس مش بس الكلام ده يقول لك اه واحد ده حالق ده نواب من ستين في سبعين كاله ومشي زندق فاسق لكن مربيه لده أنه ده طب ده رجل بتاع ربنا هما يقولوا كده ازاي يعملوا ازاي يخلوا الكلام ده فالغربه كانت قوة لم ت... الغربة لم تكن ضعفا في يوم من الأيام إنما الضعف بيأتي بسبب الكثرة وبسبب الزخم وأن يدخل في الصف من ليس منه عشان كده يا إخوانا إحنا بنرجع تاني نقول الأباء والأمهات اللي بيمنعوا أبنائهم من التعلم أو من التفقه أو من الالتزام ليه تمنع ابنك من الالتزام أنا بقول للرجل حملة تقيل جدا جدا جدا وانا ما ما بستخدمش كلمه جدا خالص يعني بس انا قلتها ثلاث مرات لان هي تستحق ان أنا افضل اقولها لحد ما نفسي يتقطع حمل الرجل ثقيل قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته يعني أنت عندما توقف بين هذا الله عز وجل